بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين إلك آيات الكتاب المبين ندلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا تَطَفُ طغفَةً مِنهُم يُذَبِّحُ أَابن أَهُم وَيَسَح سأَم إِهُ كانََ منِمُقسِدين وَنريد أن مََُّّين نَاسْطَعحُ في الأوْضِ وَنَجهُم فإِ دَو وَلَدَعَ غوروالتين وَرُ مكِنَ لَهُم في الأرض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 فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا فاطئين وقالت امرأة فرعون قوة عين لي ولد لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون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 فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ على اَهْلِ بَيْتِي يَكْنونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلَا تَحْزَنِي وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا لَمَّا بَنَى وَأَشَدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَإِيمَانًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا قَوْمَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه موسى, موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له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 وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَافِلَةُ أَمْدِيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قال تانا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظلم فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت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 قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأتغني ثماني حجر فإن أتمنت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين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 تعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطنون فلما أتاها مودي من شاصئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصار فلما رآها تهتز كأنها جاء ولا وَلَمْ ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من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 ققال سَنَشُلْتُ عَضذَكَ بِآخِيكَ وَنَجعَُ لَكُمَا سُلُفَلَ فَلَا يَرْصِونَ إلََيكُمَا بِآياتاتِنَا أَتُمَ وَمِتَّبَاقُمَ الْ الغَالِبُون فَدََّ جأَ سَ بِآياتِناَا بَِّذَادِ قالوا قَاوا مَا هذا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفتح الظالمون وقال فرعون يا ايها المناء ما علمتم لكم من اله غيري فاوقد لي اله ما على الطين فجعل لي صرحا نعبد لي اقتنعوا الى الى موسى واني, لأغن وإني لأغن من الكاذبين فاستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا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 ويوم القيامة هم من المخبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى فصارر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتفكرون وما كنت بجانب الغرضي إذ خضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت كاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسرين وما كنت بجانب الطور إذ ناديناه ولكن رحمدا من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما لاتهم من مدير من قبرك لعلهم يترثون ولونا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقول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 ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهزي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتبترون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ أَجْرَهُم مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَهُمْ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 أَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقٍ تَمَنَّعَ تَمَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ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 وقيل دعوش ركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا وَيَوْمَ ويوم يناديهم فيقول ماذا أدبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون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 وَلَنَأْتِيَنَّكُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ نَهَارًا سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ جَاءَ وَجْهَهُ نَحْنُ نُؤْتِيهِ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهابكم فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون إن الطارون كان من قوم موسيقى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إما مفاتحه لتنوء بالغشبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين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 أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْخُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدْتُ مِنْهُ فُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَدُ عَنْذُمْ بِهِمُ الْمُجْرِمُونَ فقضت على قومه في زينته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 فخسفنا به ومداله الأرض فما كان له من فئته ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف زنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عجوا في الأرض ولا فسازا والعاقبة للمتقين من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 قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ظلال مبين فما كنت تردو أن يرقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدتنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك وَاعْبُدُوا إِلٰهَ رَبِّكُمْ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ إِلٰهًا آخَرَ تَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا